لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي للعلوم ا ل ا س ل و ا ل ن ب ي ل ه مبعث ل ن اسماء م الله ق ا ل هل ع س ت م إ ن ولما كتب عليكم َُُْ القتال َُِْ أ َ ل َّ ا تقاتلوا َُُِ قالوا َُ وما ََ لنا ََ أ َ ل َّ ا نقاتل ََُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ وقد ََْ أ اخرجنا ََِْ من ِ ديارنا ََِِ و َ أ َ ب ْ ن َ ا ئ ن َ ا فلما َََّ كتب َُِ عليهم ََُِْ القتال َُِْ تولوا َََّْ إ ِ ل َّ ا قليلا ًَِ منهم ُِْْ والله ع ل م ب النابلسي ظ ا ل م ي و ق ه م ن ه م إن ا للعلوم ه قد ب ث ط ا ل و ا س ل ا أنا ي ك و ن ل ه اسماء الله الحسنى ونحن أ ح ق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إ ن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 أ َ م َ ن ْ شرب ََ منه ُِْ فليس َََْ مني ِِّ ومن ََ لم َْ يطعمه ََُْْ ف َ إ ِ ن َّ ه ُ مني ِِّ الا َّ من ا ْ ت َ ر َ ف َ غ ر ف َ ة ً بيده َِِِ فشربوا ََُ منه ُِْ الا َّ قليلا ًَِ منهم ُِْْ فلما َََّ جاوزه ََُ هو ُ والذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا معه ََُ قالوا ُ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 ش ر ك ن ا خ ت ل ف و ا ف م ن ه م من آمن و م ن ه م من ك ف ر ولو شاء ا ل ل ه م ق ت ت ل و ن ا ل ل ه يفعل م ا ي ر ي د يا ايها الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من قبل أ أن, ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون